بسم الله الرحمن الرحيم صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعنى ويقذفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصب إلا من قطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم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 الأولون. قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ولنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 قوما طاغين فحق علينا قول ربنا ذا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوه الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم الطلعون فاطلع فراؤن في سواي الجحيم قالت الله إنك تلتودين ولو من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَالُونَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للرادمين إنها شجرة تخرج فيه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 انظُرْ إِلَى فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُرَامُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 انا كَذَلِكَ نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إِذْ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون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 أرى في المنام. قال يا بني إنني أرى في المنام أنني أذبح فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.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 وَلَقَدِمْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُبِين وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ على موسى إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون وَتَذَرُونَ وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكلبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لو طل من المرسلين إذ نجيناه وأهلا أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَامِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا ذا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملاء ذائك وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما مَا عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام